واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السبيع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ليه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي احسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي احرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان تكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون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 الذين آووا ونصروا أولئك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 ولمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ جاهدُوا مِنكم وَلَم يَتَخذُوا مِن دونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤمنينَ وَلِجاهِهِ وَاللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعْملونَ مَا كَانَ لِالمُشرِكينَ أَن يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالكُفر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 جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمنام بالله واليوم لا خير في سبيل الله لا يستأون لا يستأون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهجروا وجهادوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء أهلك استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 والذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين ولو كره المشركون